لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين يا اي دنيا والنور علينا غرست سبت احسانك الاحلى الذي لطف سواه للذي قدات ادا في <تصفيق> كل يوم سي Jag Jag är inte I <try> am playing